اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين يأكلون الربا لا, يقوم لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا أو موعدة من ربي فانتهى مَا فَلَهُ مَا سَلَفَ الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا فإن تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو حسرة فنظرة يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قدمت لكم هذه المادة من مجموعة القارئين أحمد العبيد, العبيد ونايف الفيصل, وأنايف الفيصل